لا ملجى ولا من جى منك إلا إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وَمِنَ الَقين مَا تُهَوِنُ بِهِ عَلَنَا مَصَائِبَ الدُّنْيياَا وَمَتِعَنَ اللهَّهُم بسماعِنَا وَأَب وَقَوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَجَعَلْتَهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا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 وارزقنا فيه صلاةً قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا اللهم ربنا عز جارك اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك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 اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته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 اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا ذا الجلال والكمال يا حي يا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث